أعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون